بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم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 زادتهم إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا.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 يجادلونك في الحق بعد ما تبيّنك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون. وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق ان يحق الحق بكلماته ويقطع عادرا الكافرين ليحق الحق طاوٍ يبطن الباطل ولو كره المجرم